الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم أعمالهم زينا لهم اعمالهم فهم يعمون ألك الذين لهم سوء العذاب هؤلاء ك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لا القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني أنست نرى سآتيكم من هذا خبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما, فلما جاء هنودي فلما ما في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك.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 حتى إذا أتاه على واد النمل قالت نملة قالت نملة إياك أيها النمل دخلوا مساكنكم. ودخلوا مساكنكم لا يحطم لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسّم ضاحكم من قولها وقال ربي أوزعني وقال ربي أوزعني أن أشكر لامتك التي أنعمت علي وعلي والدي وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْبَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدُّ هُدًى أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَا عَذَابًا شَدِيدًا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فما كث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به أحط بما لم تحط به وجدت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 وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ أَلَّا الله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ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 قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين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 وإني عليه لقوي أمين قال الذي عيده علم من الكتاب أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أي يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عيده قال هذا من فضل ربي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 نَظُنُّ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ